قال كتاب الايمان عن عبد الرحمن بن سمره قال رسول الله صلى الله عليه عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الاماره فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت ليها وان عن غير مسألة على خير منها فكفر عن الذي خير على الله قال الله الله مني إن شاء الله يمين غيرها الذي عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ينهىكم تحلفوا بآبائكم المسلمين فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حالفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمها عنها ذاكرا ولا آثرا, آثرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لا أطوف ان الليله على 70 تالد كل امرأة منه منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن لأمرأة وحدة نصف عيسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجتي قوله فقيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك عبد الله بن مسعود رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بي مانبر المسلمين من هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبا ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية عن الأشعة بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئن فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك أو يمينه قلت إذن يحلف ولا يبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بأمال أمرئ وفي فاجر لقي الله وهو عليه غضبان عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه نوبايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير إسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب بيوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواة ولعن المؤمن كقتله وفي رواة من الدعاء دعواك كاذبة ليتكثر بها لم يزد الله إلا قله باب النذر عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجهنية إن أعتاك فليلة نفير يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك على عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل عن أبوبة ابن عمير رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتنا ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لي تمشي ولا تركب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال استفتي سعد بن عبادة رسول الله صلى الله, الله, الله عليه وسلم في نذن كان علمي توفيت قبل أن تقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدنه عنها عن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنتخلى عن ما لي صدقة رسول رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لغض من عمينا عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند دخلت بنت عتبة أمرأة أبي سفين على رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذتم من مالي بغير عن مفال علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك عن من سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرجني فقال ألا إنما انا بشر وإنما يتيني الخصم فلعل بعضكم أليم يكون قبله من بعض فاحسب الناصادق له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابن عبد الله بن إلى ابنه إلى ابنه عبد الله بن أبي بكر وهو قاضٍ بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر كبائر قالها ثلاثا قلنا بنا يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا. فجلس فقال ألا وقول الزور وشادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن ال ولكن اليمين على المدعي عليه